بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا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 والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم فيما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 119. بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 110. من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا <تصفيق> يا أهل الكتاب لم تفكرون بآيات الله وأنتم تشهدون